اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين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 من خردل فتكن في صخره فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير.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 بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والارض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من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 وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين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 يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة، ثم إليه في يوم كان ألف سنة مما تعدون.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 رَبَّنَا أَبْصِرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي وَلَكِنْ حَقَّ أن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 انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون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 وَأَمَّالَذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوَقُ عَذَابًا نَارٍ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكذِّنُونَ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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِقَائِهِ فَلَا تَكُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلِ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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يبصرون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْ صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها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 وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل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 وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم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 فَوْقَكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا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 إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتواها ثم سئلوا الفتنة لأتواها وما تلبثوا بها إلا يسيرا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 والملقا الى هَلُمَّ هلم الينا ولا ياتون الباس الا قليلا اشحه عليكم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 بادون في الأعراب يسألون عن أمنائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا.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 وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسول وما زادهم إلا ايمانا و من المؤمنين رجال صدقوا ما اهدوا الله عليه فمنهم من بابا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم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 وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَه وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنت ن الحياة الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتع كن سراحا جميلا وَإِن كُنتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ فَإِنَّ الله أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَّ من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضيعفين وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم سجله السيد حيدر الجوادي في المدينة المنورة يوم الجمعة وهو اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك سنة ألف وثلاثمائة وإحدى وتسعين هجرية وهو اليوم التاسع والعشرون من شهر تشرين الأول سنة ألف وتسعمائة وإحدى وسبعين